حساب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فانجل الله نات وهو السميع العليم ومن جاء حدا فانما يجادل لنفسه ان الله أجل الكافرا عنهم سجئاتهم ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا اصين الإنسان بوالديه حسنا وإن جاء هداك لتشرك بما ليس لك به علم فلاتطعهما إلي مرجعكم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا لا لندخلنهم في الصالحين ومن سَيَأْتِي يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا جَاءُوهُ في لِفِتْنَةٍ ۗ نَاسِكَ عَذَابَ اللَّهِ ۖ وَلَئِن جَاءَ أَصْرَمٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۗ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ النَّاسِ الله الذين آمنوا ولا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم كاذبون وليحمدن أسقالهم أسقالا مع أسقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذه الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله يوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه وعبدوه لَهُ إِلَيْهِ ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْرِكُمْ وَمَا عَلَى إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُّبِينَ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 تكون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولقائه امناءك يئسوا من رحمتي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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومهواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني محاجر إلى ربي إن وإنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذذية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إبطال لقومه إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَعْدِكُمْ الْمُنكَر فَما كان جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا اتَّنَاهُ بِعَذابِ اللَّهِ إن كنت من الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصرني عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جاء الرسل إبراهيم بالبشرا قالوا قالوا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجيناه وإهله إلا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا الرسل لوطا وقالوا لا تخف وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا منزلون وَأَهْلَكَ إِلَّا هذه كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ السماء بما عَلَى أَهْلِ ولقد الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يرسقون وَلَقَدْ تركنا منها بينة لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مدين أَخَاهُمْ شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارزوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا تبين لكم من مساكنين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا استبصرين وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنب فمنهم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 ك مثَرِ العَنْكَ بوتِ التَّخَذَتْ بَيْتَ وَإِنَّ أُوْحَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ لَنْ يعلمون لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَتَلْكَ الْأَمْثَالَ نَقْدِرُهَا بِالنَّاسِ وَمَا يعقلها إِلَّا العالمون خلق الله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 الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء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 وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنقو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتكم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا ليقولن الله فأنا يخفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ولن شيء عليم ولئن سألت من نزل من السماء ما أم فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقول الله وللحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البدر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناه وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا أن جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءه أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا للكافرين وَالَّذِينَ جاهدوا فينا نَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ تم تنزيل هذه المادة